بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله واله وصحبه ومن اتبع هداه اما بعد كنا وقفنا على احاديث انس بن مالك رضي الله عنه الاربعه التي فيها وصف البركة النبوية الكامنة في ينبوع الماء بين أصابيعه الشريفة صلى الله عليه وسلم وكيف شرب الناس وكانوا أكثر من سبعين رجلا في رواية وفي أخرى كانوا ثمانين، وفي اخرى كانوا ثلاثمائة، وفي رابعه كانوا ألفا وخمس وأنهم شربوا من شنن أو قربة أو مزادة التي عادتها أن تحمل الماء اليسير الذي يكفي لبضعة أشخاص. فاذا به يكفي لهذا الرقم من الناس ببركه التبريك النبوي على هذا الماء وقد قلنا بان احاديث انس هذه الاربعه دلت على أن الامر حصل في مواطن مختلفه وان القصص متكرره ووقفنا عند حديث أنس بن مالك ايضا الذي فيه ما أسنده البخاري بسنده المتصل إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال أبو طلحة لأم سليم وأبو طلحة هذا هو زيد بن سهل الانصاري وهو زوج أمي انس ام سليم هي الانصاريه وهي ام انس وهذا زوج امه وانس ربيبه ابن زوجته ابو طلحه هذا انصاري رضي الله عنه يقول يروي عنه انس فانس صحابي صغير وابو طلحه زيد بن سهل الانصاري صحابي كبير والصحابه يتفاوتون في اعمارهم واسنانهم فمنهم الكبار ومنهم المتوسطون ومنهم الصغار فالكبار كأبي بكر وعمر, وعمر وعثمان وعلي هؤلاء كبار الصحابه وعبد الله بن مسعود وهكذا الذين اسلموا قديما في مكه هؤلاء كبراء الصحابه والذين تاخر اسلامهم او الذين ولدوا في اخر عهد النبوي يسمون صغار الصحابه كم من صحابي ولد قبل وفاه النبي عليه الصلاه والسلام بسنتين كمحمد كم بن ابي بكر الصديق وجماعه من الصحابه رضوان الله عليهم الصغار فالصحابة يتفاوتون أنس من صغار الصحابة وهذا أبو طلحة زوج أمه لا شك أنه أكبر منه يقول أبو طلحة رضي الله عنه زيد بن سهل الأنصاري سمعت أو لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجور لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا. أعرف فيه الجوع مفهوم؟ أي أنه يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام جائع لما يكون صوت النبي عليه الصلاة والسلام ضعيفا. إذ أن الجوع يضعف الصوت والجوع يضعف القوة والجوع يضعف النشاط والجوع. يتسبب في ركود الحركة والجوع مشغلة وكما قال البوصير ورب مخمصه شر من التخم المخمصه احيانا هي شر من التخمة والتخمة مضره لأن البطنه تذهب الفطنة وكثرة الأكل وإدخال الطعام على الطعام يفسد المعدة لكن الأكل جيدا في وقت الأكل هذا شيء لا يعني لا يفسد المعده وانما الحارث بن كلده واطباء العرب كانوا ينصحون بعدم إدخال الطعام على الطعام فالجوع احيانا يكون وهو المخمص يكون شرا من التخمة التي هي مذمومه يقول ابو طلحه اني لا أسمع صوت رسول الله ضعيفا أعرف فيه الجوع صلى الله عليه وسلم وهل يجوع سيد الخلق وقد سمعتم قوله للصحابة لما وصلوا أو واصلوا الصيام قال نهاهم عن الوصال في رمضان والوصال أن تصوم وتتم الصوم أو توصل الصوم أو تصل الصوم بعد المغرب إلى ما بعد قدر من الليل هذا يسمى الوصال والصحابه حاولوا محاكاه النبي عليه الصلاه والسلام في الوصال فقال اني لست كهيئتكم اني ابيث عند ربي يطعمني ويسقيني فبين لهم بان الوصال خصيصه لهذا النبي الكريم ليست عامه للصحابه وليست عامه للمسلمين والمسلم يجب أن يفطر عندما يسمع أذان المغرب لقوله عليه الصلاة والسلام لقول الله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل وقوله عليه الصلاة والسلام إذا أقبل النهار إذا أدبر النهار من هنا وأقبل الليل من هنا فقد وجب الإفطار وهو حال الغروب وهذا الحديث يفسر الآية ثم أتم الصيام إلى الليل فبداية الليل هو الغروب. فاذا غرب واذن المؤذن فهو بدايه الليل ولا تخدعنكم الشيعة الرافضة القائلون في التلبيس على اهل السنة لماذا لا تصومون الى الليل وكتاب الله يناديكم ان تصوموا الى الليل لماذا تفطرون عند الغروب قالها بعض الرافضة في مونتريال السنة في السنة الماضية وجاء الشباب من الجامعه مستشكلين قالوا يا استاذ قالوا لنا ان الايه تقول ثم اتموا الصيام الى الليل ونحن نصوم الى المغرب ويجب ان ان نمتثل امر القران فنصوم الى الليل فما بالنا لا نمتثل القران فقلت لهذا السائل إن الليل في لغة العرب يبتدئ من المغرب والليل يبتدئ في كلام الشارع من الليل لقوله عليه الصلاة والسلام إذا, إذا ذهب النهار من هنا وأقبل الليل من هنا فقد وجب الإفطار إذن المغرب ليل مش ليل ومن الذي فسر بأن المغرب هو الليل بالقول رسول الله بالفعل والعمل من رسول الله فكان يفطر اذا اذنا المغرب والأحاديث في ذلك مستفيضه متواتره كثيره يقينيه انه عليه الصلاه والسلام كان يفطر على التمر فان لم يجد افطر على الماء وكان يقول بتعجيل الفطور وتأخير السحور وعليه داب عليه الصلاه والسلام وأصحابه وكان ذلك متواترا فدل بقوله وفعله على أن الليلة يبتدئ من أرأيتم الشبهة كيف تدخل على البشر وعلى المسلمين أرأيتم أن الرافضة قوم بهت وبهتان وتلبيس على الخلائق فعليكم بالحذر من الرافضة أيها المسلمون الرافضة أصبحت لهم قنوات اليوم احذروها لا يزخرفون لكم الكلام ولا تغترن بطراوه اللسان ولا بزخرف القول ولا بتنميق العبارات ولا بالتظاهر بالاشفاق على الامه فان من كان على غير سنه المصطفى فانه لا كلام له معنا ولا نصيحه له لنا لا نقبل منه نصيحه وليس له معنا حديث ابدا سواء جاء يستعطف المسلمين ويستدر شفقتهم لاجل جمع الصف وتوحيد الكلمه فيقول نحن جميعا مسلمون لما لا نجتمع لما لا نتالف فيدخل عن طريق هذا الأمر فيريد أن يوحد الصفوف في زعمه فالرافضه يخالفون اهل السنه في الأصول وفي الفروع ولا يمكن ان يلتقوا مع اهل السنه لانهم لا يؤمنون بمصادر اهل السنه حتى القرآن يشكون في نقصه ويشتمون الصحابه ويتهمونهم بكل تهمه ويعرضون بتاريخهم ويدعون عصمه الائمه وان الائمه الاثني عشرية معصومون وكل إمام في زمانهم معصوم ومن اطلع على حقيقتهم عرف انهم كما قال ابن تيميه اخطر من اليهود والنصارى وذكر فيهم بنودا ثلاثه احفظوها قال حربهم مقدم على حرب اليهود والنصارى ولا يجوز استعمالهم على الثغور البند الثاني ولا يجوز لمسلم في البند الثالث لا يجوز لمسلم يعلم من اخبارهم أن يكتم عنهم ثلاث بنود ذكر فيهم ابن تيميه لما دخل هلاك الى بغداد ووقعت الخيانه ووضعت السيوف في رقاب اهل السنه وسالت الدماء الى الركب ما نجا في وقعت هلاك في بغداد الا الشيعة الا الرافضه ووضع السيف في رقاب اهل السنه وماتوا جميعا ابيض اهل السنه في بغداد هذا هلاك التتري والتتار من اشد من خلق الله من الشعوب ومن الناس فانهم اهل دمار واهل عتو وفساد في الارض وابن تيميه عاشرهم وعاصرهم وكان يجدهم يشربون الخمر على الارصفه يسكرون فيقول له بعض المسلمين هؤلاء التتار يسكرون يرتكبون السكر العلني ويقعون على الارصفه وعلى الشوارع فقال دعوهم فانهم إذا صحوا قتلوا المسلمين فكان يحبب العلماء أو يستحبون أن يبقى التتار التتار على سكرهم وغيبوبه عقولهم لانهم إذا افاقوا ظلموا وسرقوا ونهبوا وافسدوا في الأرض إذن هذا استطراد لأجل الكلام على الليل وكلام الرافضة في الليل أما الجوع فكان عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث الذي يصفه أبو طلحة بأنه يجوع كيف نجمع بينه وبين حديث <سؤال> <سؤال> اني لست كهيئتكم اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني الحديث الثاني ليس فيه نفي الجوع مفهوم ما قالش الحديث الثاني انا لا اجوع قال اذا واصلت اعانني ربي على الوصال فابيت عنده يطعمني ويسقيني فيعينني على الوصال، فالوصال خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، والله أعانه على الوصال بأنه يبيت عنده يطعمه ويسقيه مولاه. أما الجوع فهو يجوع عليه الصلاة والسلام كما يجوع البشر، ولأنه بشر يوحى إليه إنما قل إنما أنا بشر. مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فيجوع عليه الصلاه والسلام وقد ورد في الصحيحين احاديث كثيره تدل على انه عليه السلام يجوع هذا واحد منها هذا واحد منها وانه عليه الصلاه والسلام يجوع واما هل كان عليه الصلاه والسلام يضع الحجر على بطنه إذا جاء هل صح هذا قال الإمام ابن حبان لم يصح قال لأن الله يطعمه ويسقيه ولأن الله عز وجل لن يترك نبيه فكيف يضع الحجر على بطنه لأجل دفع الجوع فأنكر ابن حبان الأحاديث الوالدة في الجوع النبوي وأنه عليه السلام كان يضع الحجر على بطنه الشريف صلى الله عليه وسلم ولكن الإمام أبا حاتم بن حبان البستي عارضته أحاديث فأصبح موقفه ضعيفا من هذه الأحاديث أولها هذا الحديث الذي تقرؤون الآن وغاب عن ابن حبان أثناء كلامه وأحاديث أخرى في صحيح البخاري وفي مسلم رواية أخرى أن النبي عزمت كان يجوع ويعرفون الجوع من صوته وأخرجه الجوع من بيته يبحث عن أكل والتقى بابي بكر وكلاهما يبحث عن الطعام وثابت أنه كان يضع الحجر على بطنه صلى الله عليه وسلم اتقاء للجوع لأن إضبار البطن أو ضمور البطن يسبب ألماً فالجوع له ألم والحجر يخفف ألم الجوع لأن ضمور البطن مع ثقل الحجر يلسق الأمعاء مع بعضها يردها إلى بعضها فيخفف من ألم الجوع أما والبطن فارغة والأمعاء لا تجد من يسندها فإن الجوع يكون له ألم إذا كان يضع الحجر على بطنه الشريفة صلى الله عليه وسلم اتقاء الجوع فكلام ابن حبان رده العلماء وكل يؤخذ من كلامه ويرد عليه بل من أغرب الأمور أنني وجدت حديثا في الصحيح ابن حبان ان ابن حبان نفسه رحمه الله يروي حديثا في جوع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يراه صحيحا لانه خرجه في كتاب سماه صحيح بن حبان فهو اشترط على نفسه في هذا الكتاب الصحه فخرج الحديث ومع ذلك انكر وضع الحجر على البطن النبوي او على بطن النبي صلى الله عليه وسلم وقضية الأحاديث مع بعضها طالب العلم يحتاج أن يكون له منهج احيانا يأتيك حديث وحديث يقول لك القائل هذا الحديث يعارض هذا الحديث هذا الحديث يناقض هذا الحديث ما التوفيق بين هذين الحديثين حديث يقول جائز وحديث يقول ممنوع فكيف نجمع بين الأحاديث هذا الذي قاله ابن حبان جعله متعارضا وقال ايضا في احاديث أخرى بانها متعارضه مثل أن هناك حديثا حسنا يقول فيه عليه الصلاة والسلام الحديث في السنن من ام قوما فخص نفسه بالدعاء دونهم فقد خانه فخص نفسه بالدعاء دونهم إمام يصلي بالناس فيدعو لنفسه ولا يدعو لمن خلفه من الناس من المصلين خلفه قال هذا الحديث قلنا درجته ما هي حسن والحسن مقبول الحديث إما حسن وإما صحيح الذي نستعمله أما الضعيف لا نستعمله قال فقد خانه قال ابن حبان هذا الحديث غير صحيح لماذا قال لأن الحديث الثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى واستفتح في صلاته يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب فقال اللهم باعد بيني وبين خطاياي اللهم نقني من الخطايا كما ينق الثوب الابيض من التنس نقني يدعو لنفسه ام لمن خلفه لنفسه قال ابن حبان هذا الحديث صحيح وفيه دعاء الإمام لنفسه وتخصيصه نفسه بالدعاء فحديث أو الحديث الآخر إذا أم قوما وخص نفسه بالدعاء دونهم فقد خانهم غير الصحيح ماذا قال العلماء لابن حبان؟ هذا الموضوع مفهوم ولا نغير هذا الموضوع؟ أنا خايف تكون بعض الأشياء منفهوماش ويقول وراد أستادتي يرتفع لنا الواحد الصوم عاليه ها ويصعد إلى الجبلين عالين، ها ولكن أرى الصغار وأرى الشباب وأرى العيون المتابعة فأطمع أنهم يفهمون، ومن لم يفهم فليرفع يديه وليحتج، لا نريد أن نطيل الكلام من غير فهم. كيف نوفق بين الحديثين الذين ظاهرهما التعارض؟ قال العلماء. حديث من اما قوما فخص نفسه بالدعاء دونهم فقد خانهم هو محمول على ما كان مشروعا للامام والمأموم يشتركان فيه فهذا لا ضير عليه لانه ويدعو وهم ايضا يدعون لانفسهم اما ان كان الدعاء على الامام للعامة ووجب ان يعممه للعامة ولكنه خص به نفسه هنا يكون الامام قد خانهم اما في الامور التي يشتركان فيها فلا ضير على الامام لانه يدعو لنفسه ولذويه وهم يدعون ايضا لانفسهم ولذويهم وذكر امورا اخرى ابن حبان حوالي اربعه احاديث اخرى هم طالبه طلبه العلم قال ايضا حديث ان النبي عليه الصلاه والسلام لما نظرت او تنظرت او ندرت نظرت اي سقطت بالد المهمله اهل الحجاج يستعملونها الى الان يقول له روح ولا أندر لك اسنانك الى الان يعني نطيح لك اسنانك في هذه اللغة هذه لا زالت هذه في الحجاز مستعملة نضرت أو تنضرت أي سقطت فبعض الصحابة فقد ثنيته في أحد سقطت ثنيته فاتخذ ثنية من ذهب وأن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز له أن يتخذ ثنية من ذهب. ومعنى ذلك أن في العهد النبوي تتخذ الأسنان من ذهب شوف كم قديمة وحتى تعرف بأن العرب كانت تعرف الطب بل هي لها أصول كبيرة في أبواب الطب قال ابن حبان هذا الحديث مش صحيح غير صحيح حديث اتخاذ الثانية وهو في السنن، وهو ثابت الثانية هي الأسنان الأمامية هذه الثانية الثنايا العليا كما يقول ابن الجزري في المنظومة هناك الثنايا وهناك الرباعية وهناك الأنياب وهناك الأضراس أنواع الأسنان سقطت ثنيته فأمر له بثانية من ذهب أن يضع بدلها بدل سنه سن من ذهب قال ابن حبان هذا غير موجود أو غير صحيح لأن الحديث فيه النهي عن اتخاذ الرجال الذهب أو حلي الذهب فهذا دليل على أن الحديث غير ثابت فقال له العلماء هذا استثناء ورخصة النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء خالد بن عرفطة كما في سنن أبي داود قطع أنفه فاتخذ أنفا من ورق شنو الورق؟ الفضة فانتن عليه ما معنى انتن عليه صارت فيه رائحه نتنه فامره ان يتخذ انفا من ذهب اذا الرخصه والضروره تبيح المحظوره وتبيح الممنوع فيكون استثناء من الاصل هذا باب عند الامام ابن حبان مع الجمهور ناقشوه وناقش ابن خزيمه معروف المذهبهم في ادعاء التعرض من الاحاديث لمجرد وجود شيء يعني لم يستسيغاه يحكمان بان الحديث غير ثابت اذن ابو طلحه يقول اعرف الجوع في صوت النبي عليه الصلاه والسلام لانه يكون ضعيفا فهل عندك من شيء هذا ابو طلحه يقول لام سليم هل عندك من شيء لقد رايت النبي عليه الصلاه والسلام صوته ضعيفا وهو الجوع فهل عندك يا ام سليم ما نطعم به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فهنيئا لام سليم بن ابي طلحه فإن الله جعلهما سببا لاطعام النبي الجائع صلى الله عليه وسلم هذا ثواب من اطعم النبي الجائع هنئ لأم سليم ولا طلحة طلحه يحرصان على اكرام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاه والسلام جائع قالت الروايه قالت نعم فاخرجت اقراصا من شعير قالت له عندنا شي حاجه ديال, ديال, ديال الاكل فخرجت خرجت من من دارها اقراص من شعير, شعير. الاقراص هو القرص احنا نقوله القرص قرص. والعرب تقول الأقراص هي نفس الكلمة حتى في الدرجة نقوله القرص القرص هو الخبز المستدير من شعير ثم أخرجت خماراً الخمار الذي تتخمر به أو تأو تلفه على رأسها يعني ثوب فلفت الخبز ببعضه خمارا لها يعني الذي تختمر به وتحتجب به فلفت الخبز ببعضه اخذت هذه الاقراص ديال الشعير الخبز ديال الشعير ولوات عليهم هذاك الخمار او طرف الثوب والبقيه الثوب جعلته على عنق انس وعلى جسمه عجيب حتى لا يضيع الخبز يعني كتفته به صمتاته بدك, بدك الخمار بدك الثوب فلفت فيه الخبز والباقي من الثوب لفته على جسم انس قال ثم دسته تحت يدي دسته أي أخفته بشدة وبعناية دس الشيء انس يروي ولا تثني ببعضه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 فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قمت عليهم اي وقفت عندهم الروايات المختلفه الوارده في مسلم وفي سنن ابي داود وعند ابي على الموصلي وعند ابي نعيم الاصبهاني وعند فلان وعند فلان من المحدثين تدل على ان ابا طلحه لما ارسل انس بن مالك اوصاه ان ينفرد برسول الله ويستدعيه على انفراد خشية أن يستدعيه أمام الناس فيستدعي رسول الله الناس ويأتي إلى بيت أبي طلحة جماعة لا قبل لأبي طلحة, بأبي طلحة بهم ويعوزه الطعام لهؤلاء الناس وليس لديه طعام ليس لديه إلا اقراص يريد أن يكرم بهم النبي عليه الصلاة والسلام فالروايات تقول لا تتكلم معه أمام الناس دعي الناس حتى ينصرفوا ثم استدعي رسول الله لا تحدثوا وهم قائمون وانا حاول أن يعمل بوصية أبيه الذي هو أبو طلحة زوج أمه يقول له أبي فقام عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة بهمزة مسهلة همزة تاني أرسلك. أرسلك أرسلك الله أمركم بهذا آ الله ها؟ هذا يسمى همزة تاني إما أن تحقق الهمزتين تقول آ الله أو آ الله هنا قال له أرسلك أبو طلحة استفهام هل أبو طلحة هو الذي أرسلك فقلت نعم، قال بطعام، قلت نعم، إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي تسبب في نطق أنس وأنس قد وصي من قبل ابي طلح ان لا يقول أو ان لا يستدعي رسول الله بحضرة الناس وهذا يقع في زماننا، تريد أن تستدعي اثنين أو ثلاثة، والناس مجتمعون وإلا يصبح معك عشرون أو ثلاثون، وهذا الرجل ليس عنده طعام؟ العشرين ليس عنده الا طعام الثلاثه والاربعه لا ضير عليه ان يستدعي بقدر ما عنده من الطعام وقد جاء في الاحاديث الصحيحه ان طعام الاثنين يكفي الثلاثه والثلاثه يكفي الاربعه والمقصود ان الطعام الذي يكفي عددا قد نزيد عليه لكن ان نزيد عددا كثيرا هذا لم يقله الحديث فليس فيه أن يكون الطعام الثلاثة وأنت تأتي بعشرين شخصا لطعام الثلاثة أو طعام الاثنين هذا لم يرد في الأحاديث ولذلك كان أبو طلحة يخاف ويعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يستدعي الناس معه ولا يدخل وحده لكونه لا يأكل وحده عليه الصلاة والسلام كان يؤكل الناس ويشاربهم ويعاشرهم ولا ينفرد بالطعام صلى الله عليه وسلم من خلقه وانه لا يستأثر بطعام دون غيره من المسلمين فعرفوا هذه الشيم النبويه والاخلاق الكريمة لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فارادوا ان يستدعوه منفردا وفي بعض الروايات انه ان جاء وحده شبع في هذا الطعام عجيب هذا الكلام إن جاء وحده شبع في هذا الطعام ولكن لو جاء معه جماعة من الناس لا يشبع فقلت نعم قال بطعام قلت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته هنا الغريب في هذه الرواية إذا تتأمل الألفاظ أبو طلح أرسله وأم سليم لفت له الأقراس الشعير في خمارها ولفت عليه وأرسلتها إليه مع, مع أنه استدعي إلى البيت والذي يستدعي إلى البيت العادة تجري أن لا يرسل إليه طعام فهل هو طعام لأجل أن يتعلل به إلى أن يصل مفهوم يعني واحد جائع طيلة اليوم أرسل إليه أهله في طريقه في العمل أرسل إليه أحدا بخبز وقليل من المرق أو الخضر أو شيء يسد به جوعه إلى أن يحضر إلى البيت فهل هذا الأمر من هذا الكبير يجوز لكن الرواية دلت على أن أبا طلحة لم يرسل الطعام لاجل أن يأكله النبي ومن معه بل استدعى النبي إلى بيته وهكذا الروايات الكثيرة كما يقول الحافظ وغيره من شراح البخاري بأن الروايات دلت على أن, النبي عليه على أن أبا طلحة زيد بن السهل الأنصار رضي الله عنه استدعى النبي عليه الصلاة والسلام فلما سأله أمام الناس قال نعم جئت بطعام قال لمن معه قوموا وانطلقت يقول أنس بين أيديهم في وسطهم وهو صغير حتى جئت أبو طلحة فأخبرته فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم صاح في زوجته قال قد جاء رسول الله بالناس كعادتهم صلى الله عليه وسلم وليس عندنا ما نطعمهم هؤلاء كثر وليست عندنا إلا هذه الكسر من الشعير وعكة من سمن نضعها على الخبز فتصبح مفتوتا أو فتة الفتة والمفتوت والملفوت العرب تسمي بأسماء وتسمى العصيده ها؟ واذا وضع عليها اللحم سميت ثريدا لهم اسماء للاطعمه كما لنا نحن الان اسماء للاطعمه والعرب عندها هذه التسامي للاطعمه قال وليس عندنا ما نطعمهم وفي ذلك ما يدل على جواز ان يتحفظ الرجل في دعوه الناس وان له الحق ان يستدعي بقدر ما يوجد عنده من الطعام وأن يخاف من مداهمه العدد الكبير الذي يتحرج معه فإن هذا جرت عادة الناس والكرماء أن يتحرجوا إذا جاءهم عدد لا قبل لهم به من الضيوف إلى ماذوبه يعلم الله أنه ليس عندهم إلا شيء يسير يطعمون به من حضر من قلة الناس فإذا به يأتيهم هذه الوحدان والزرافات من الناس وهذه الافواج قال ابو طلحه اسمعوا اسمعوا هذا السياق يا ام سليم قد جاءنا رسول الله او قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس يعني عادته معروفه اذا دعي ياتي معه بالناس وليس عندنا ما نطعمهم ماذا قالت ام سليم فقالت الله ورسوله أعلم, أعلم. هذه الجملة لا نمر عليها مرور الكرام جملة تستحق التوقف لماذا أليس الأمر في بيت أم سليم بيتها ولا مش بيتها دارها هذه إذن هي فين في دارها هي عارفة شكير في دارها من الطعام ولا ما عارفه عارفة وش عند الخبز وش عند اللحم وش عند الزيت وش عند السمن وش عند الزبدة وش عند... عارفة ولا لا عارفة إذن لما تقول لامراه في بيتها رجونا الضيوف وما عندنا ما نعطيوهم إما غتقول لرجها لا راكين شي حاجة ولا تقول له ما عندناش ما تقول الله أعلم كيف تقول الله أعلم وهي في بيتها وقد علمها الله أن في بيتها لا يوجد طعام فكيف تكن العلم إلى الله وهي صاحبة بيت تدبره وتعلم ما فيه من صغائر الأمور وكبائرها وطعامها وأوانيها كل حجم عروفة عند عند المرأة في بيتها ولا لا في صاحبتها المطبخ فلما قالت الله ورسوله أعلم فيما علمت أنه لا يوجد عندها شيء في بيتها كما أخبر زوجها بنفسه هنا لعلها أم سليم رضي الله عنها لما رأت رسول الله قد جاء بالناس ويعلم أنه ليس عندهم إلى القليل من الطعام فيما تجري به العادة في هذه البيوت أن القليل هو الموجود والناس يعيشون على الأسودين الماء والتمر والتمر, والتمر إذا كان في بيت على وجه الدوام يعد بيتا بيت غنياً وتمر وبيت لا تمر فيه جياع أهله كما ورد وقالت عائشة ما شبعنا من التمر حتى فتحت علينا خيبر خيبر فيها تمر لذيذ عجيب وهو تمر صغير مغبر ليس فيه منظر وليس فيه جمال ولكن لذته الله أعلم بها في خيبر فإذا البيوت فيها قلة الطعام وهذه تقول الله ورسوله أعلم إذا كأنها احست بأن قدوم النبي فيه اعتماد منه صلى الله عليه وسلم على ما حباه الله به من تكثير الطعام وانها وكلت العلم الى الله عز وجل املا في ان تحصل ان يحصل شيء من المناقب النبويه والخصائص النبويه وتكثير الطعام المعهود في النبي عليه الصلاه والسلام ولذلك قالت الله ورسوله اعلم هي في نفسها لا يوجد طعام في البيت ولكن لا يدري أو لا تدري هي ما يحدث الله عز وجل بعد ذلك من أمر فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو طلحة معه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلمي يا أم سليم ما عندك هلمي أي اعطني وأتِي بما عندك هلمي هلم هلم هلما هلمي هلم انت اما ان تلزم فيها وجها واحدا وهو الذي ورد في في القران والقائلين لاخوانهم هلم الينا ولا ياتوا الباس الا قليلا فالقران جعلها جعلها في الجمع مفردة وجها واحدا ويجوز ان تؤنث وان تذكر وان تثنى وان تجمع فتقول هلم يا جماعه هلم يا جماعه جائز امران لغتان ولغه الحجاز وجه واحد وهو الذي ورد به القران والقائلين لاخوالهم هلم الينا ولا ياتون الباس الا قليلا كما في ايه الاحزاب قال هلم يا ام سليم ما عندك فاتت بذلك الخبز فامر به رسول الله ففت جعل فتاه فتت فتت, فتت, فتت هذه تسمى الفتاه وتسمى المفتوت ولها أسماء عند العرب وعصرت أم سليم عكة فادمته العكة هو إناء من جلد مستدير يوضع فيه غالبا السمن والعسل ولزالع في بعض الجهات يوضع فيها مثل ما يوجد في الحجاز أنا رايت في المدينة العكة هذه يوضع فيها السمن والعسل في سوق العسل بشارع المناخه أمام مسجد الغمام في آخر المناخ من جهة الغمام مش من جهة ثنية الوداع المناخ له طرفان طرف مسجد الغمام الذي يؤدي إلى مكة وهذاك جنوب المدينة وشمال المدينة ثنية الوداع كان توجد هذه الأوعية للسمن والعسل من الجل كانوا يضعون في هذه الأشياء فجاءت بعكة فارغة وإنما فيها آثار من السمن بقيت فيها بعض فضلات من السمن ملتسقة بجدران الجلد أو العكه فاخذت تعصيرها شوف الفقر شوف الحاجة والناس اليوم يجدون السمن يجدون العسل ويشترون ووسع الله على العباد فانظر كيف كان خير هذا الجيل في القليل وكيف كان زهدهم وجعل الله خيرهم في هذا القليل فعصرتها فأدمته ما معنى أدمته جعلت فيه اداما جعلته ملبا بإدام مبتلا بإدام سقطه شوية بدك سمن كبت عليه سمن ولا شوية فيه ولا فيه شوية لإدام المهم أنه الخبز سيصيبه هذا هو الطعام الذي دعي إليه النبي عليه الصلاة والسلام تصوروا الحالة كيف بدأت وشوفوا الأمر في الأخير كيف يصل وهذا هو طعامهم يس... اليوم الناس يستنكفون عن الأطعمة والأولاد في البيوت تفسد طباعهم عن الأطعمة لا أريد هذا الطعام لا أريد هذا الخبز هذا الخبز خشن هذا الخبز قاسح هذا الخبز صلب هذا, صل. هذا الخبز أنا بغيت الفورس الأخير قال بغيت هذه قال هذا بغيت صندويتش بغي الأشياء الجاهزة وصار الناس هكذا يتربوا على الأشياء اللي هي وتركوا شوف الناس كيف كانوا ياكلون والطباع سبحان الله الطبع يغلب التطبع إذا الطبع من الأول سليم والناس تعود ونشأوا في هذا الشيء ينشؤون عليه وإذا نشأوا على غيره هكذا بحسب ما ينشاؤ الإنسان ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما شاء يقول الطعام الذي فوت الأقراص القليلة الخبز القليل ثلاثة أربعة دي الخبز وحت فيهم شويه السمن وادمته ام سليم, سليم فاخذ النبي باسم يقرا على هذا الطعام وقال فيه ما شاء الله ان يقول تقول الروايه امامهم ثم قال اذل لعشره هذا دليل على ان الصحابه الذين جاءوا معه لم يدخلوا بعد دخل عليه الصلاه والسلام ولم يدخلوا هم ما دخلوا بعد فقال اذل لعشره دخل واحد العشره من هذوك كل معهم فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال اذا ل فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال اذا ل فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال كلهم حتى شبعوا والقوم سبعون او ثمانون رجلا ياكلون من أقراص من الشاعير ثلاثة دين الخزات والأربعة بضع ومعها شيء من السمن مطلية بشيء من السمن ثم بعشر عشرة بعدما برك فيها النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ فيها وسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا الطعام فكفت لهذا العدد الكثير من الناس قال كانوا سبعين أو ثمانين رجلا هذا حديث أم سليم كما تلاحظون وفيه عدة معاني في الحقيقة وفيه ما يُصَنبَط منه من الفقه إذن هذا حديث أم سليم سهلة أو رملة أو أنثة أو مُليكة أو رميصة أو الرميصة لها اسماء ذكر في اسمها عدة أسماء فهي الرميصة وهي سهلة أو رملة أما أم سليم فهي كنيتها رضي الله عنها ثم اسند البخاري عن القمة عن عبد الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا اطلق فهو عبد الله بن مسعود سائر الصحابة يقيدون وعبد الله بن مسعود لا يقيد باسم أبيه ولا باصله فهو هذلي ويقال عبد الله ويراد به ابن مسعود وهو من أكابر الصحابة وأفقه أو فقهائهم الكبار رضي الله عنه قال كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا يقول فيما بعد العهد النبوي نحن كنا نعد الآيات والعلامات والامارات نعدها بركه إذا جاءتنا علامه من علامات النبوه تكون بركه خارق من الخوارق النبوية نعدها بركه وانتم تعدونها تخويفا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء فقل الماء فقال أطلب فضلة من ماء الفضلة هو الشيء الزائد يسمى الفضلة الحاجة اللي هي قليلة وزيدة أو شيطه تسمى عند العرب فضله. فضل طهور حتى سمت العرب في النحو أن الحال فضلة أي زائد يجوز الاستغناء عنه قال أطلب فضلة ماء أي قليلا من الماء فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فادخل يده في الإناء ثم قال حي على الطهور المبارك حي على الطهور المبارك بعدما ادخل يده في الإناء وقال حي على الطهور المبارك والمقصود بالطهور هو الماء الطهور في نفسه المطهر للناس وهو الذي يتوضا به الناس الذي وصفه الشارع بأنه طاهر في نفسه مطهر والبركة من الله قال هلُم إلى الطهور أو حي على الطهور المبارك والبركة من الله أي أنه يسأل البركة من الله تبارك وتعالى قال ابن مسعود فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وضع يده على الماء القليل لازلنا نقرأ الأحاديث التي فيها أن الماء يفور ويثور وينبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل وهذا حديث في البخاري في تسبيح الطعام. وأنت أيها المسلم تؤمن بهذه الخوارق التي لا عهد لك بها لأنك لم تعهد في حياتك أن تسمع الطعام يسبح، ولا أن تسمع حيوانا يسبح، ولا أن تسمع شجرا أو حجرا يسبح، ولا أن ترى الجمادات تنطق. ولا أن ترى العجماوات تنطق لكن الله عز وجل هو الذي يقدر على انطاق كل شيء أنطقنا الله الذي انطق كل شيء فالله هو الذي انطق هذه هذه الجمادات فانطق الطعام وانطق الاشجار وكانت من خوارق ودلائل نبوه محمد عليه الصلاه والسلام أن الطعام بين يديه يسبح من سمع تسبيح الطعام بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ الصحابة من روى لنا هذا الشيء؟ الصحابة وثابت بالسند المتصل عند البخاري ومسلم وعند أهل الحديث بما لا يدع مجالا للشك أنه قد ثابت هذا الأمر فإما أن يكون مستفيضا وإما أن يكون متواترا وهو أكثر من الاستفادة وإما أن يكون احادا ولكنه ثابت من جهة صحيحة وأما ما, لم... ما لا يثبت منها فلا نذكر فيه أنه ثبت بل الثابت ما ثبت بدليل صحيح وهذا الصحيح البخاري أصح الكتب أو كتب الحديث يسمعون تسبيح الطعام بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ثم أسند البخاري ووجه الترجمة أو المناسبه للترجمة ظاهر لماذا جاء البخاري بهذا الحديث في هذا الباب لماذا لأن فيه أمرين الأمر الأول أنه بارك عليه الصلاة والسلام في الماء القليل وصار كثيراً فتوضأ منه الناس والأمر الثاني أنهم كانوا يسمعون تسبيح الطعام المأكول بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ثم أسند البخاري وحديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما قال إن أباه توفي وعليه دين هذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه مدني انصاري ابوه عبد الله بن حرام استشهد في احد وترك له ست بنات اخوات فجابر بن عبد الله ما تزوج مبكرا تاملوا في هذا النوع من الفقه هذا لم يرد في حديث بخاري لكن في ترجمه جابر لم يتزوج مبكرا ولم يسارع الى الزواج لانه كان تحته ست اخوات تركهن له ابوه رضي الله عنه فخشي عليهن ان جاء بزوجه الا تحسن مع اخواته فااثر فااثر اخواته على نفسه وخدمة اخواته على نفسه وطاعة والده وهو قد مات وبره وأن يخلفه في بناته وهن أخواته فلم يتزوج وبقي ردحاً من الزمن وكان سيد المدني بالحسن عليه رحمة الله وكان حافظا في وقته وأنا لم أدركه ولكن أدركت تلاميذه ومن كبار تلاميذته الشيخ عبد الله جنون والشيخ المكي الناصري وجمع من كبراء العلماء هم تلميذ عبد الله السيدي المدني بالحسني هذا الذي أتحدث عنه وكان جارا لنا ليس بيننا وبين بيته إلا بضعة بيوت ولنا صيلة عائلية معه ومع ذلك أنا لم أدركه عمري أقل منه وتحصرت لماذا لم أدركه لكن هذا النصيب العلم رزق العلم رزق وسماع الحديث رزق كل شيء رزق يعتقد الناس بأن الرزق هو المال وهو الأكل وهو اللباس وهو البيت والسكن العلم رزق ولذلك يتحسر الإنسان إذا فاته علم بعض العلماء فكان هذا الرجل في وقته يحفظ الأحاديث والأسانيد ويسوقها قال تلاميذته على طريقة بالحجر في القاهرة لما كان يسرد أسانيد. ونقل لنا بعض تلامذته أنه كان يقول في حلقته خبز وماء وظل ذاك النعيم الأجل كفرت نعمة ربي إذا قلت إني مقل سيد المدني بالحسن لماذا جئت به؟ لأنني إذا ذكرت قصة جابر بن عبد الله تذكرت قصة هذا العالم كان يبر أمه وتركت الزواج حتى توفيت أمه تزوج بعد وفات أمه حرصا على بري أمه وبقي زمنا فلو توفيت أمه سيكون عمره أكثر من خمسين سنة أو الله أعلم كم يعني ومع ذلك شوف البر هذا تذكرني قصة جابر بقصة هذا العالم و له بعض كتب وأولاده بعضهم توفي وبعضهم لا زال على قيد الحياة ولم ينشر علمه كما ينبغي وبعض تلامذته غاروا على منصبه العلمي ويحاولون إخراج بعض كتبه أو مقالاته رحمة الله عليه والناس شاهدوا له وبعض الأساتذة في تطوان ألتقي بهم وهو كبير السن يحكي لي عنه لأنه أدركه فإذا سافرت معه طوال سبع ساعات إلى كندا وأنا واضعٌ أذني وهذا يتكلم وأنا ساكي سبع ساعات وأنا استمع منه يحكي لي عن الشيخ المدني بالحسني لأنه أدركه وهو صغير فيروي له من أخباره لا تستطيع أن تعرف هذه الأخبار إلا من طريق الذين عاصروه وشاهدوه وحضروا معه جابر ترك الزواجة لأجل أخواته وعملا بوصيه والده وبر والده فترك حتى كبرنا ولما تزوج لم يتزوج بكرا لماذا تزوج ثيبا والرجل يرغب في التزوج من الابكار هذا طبع في الرجال وشغف عند الرجال ان يتزوج بالبكر لكن جابر تزوج بثيب فقال له النبي عليه الصلاة والسلام تزوجت قال نعم قال تزوجت من؟ قال تزوجت ثيبا فقال له هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك رغبه في التزوج من البكر وهو قد تزوج الثيب ثم جاء في رواية أنه شرح للنبي عليه الصلاة والسلام لماذا آثر الثيب على البكر؟ وقدمها على البكر لأنها ستكون محسنة أو مظنة الإحسان إلى أخواته فالثيب معها مزيد عقل ومعها مزيد رزانة ومعها تجريبة أكثر فقد تحسن إلى أخواته بخلاف البكر صغيرة مظنة قلة العقل ها وتريد منه وتريد منه أن يفسحها وأن ينزهها وأن يخرجها لكن الثيب سوف تقنع بالقليل ولذلك قد تكون البركة مع الثيب احسن من البكر لكن السنة هي البكر وقد تبين أن جابرا تزوج ثيباً لأجل ما عنده أو ما تحته من أخوات قال ان أباه توفي وعليه دين فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ان ابي ترك عليه دينا وليس عندي الا ما يخرج نخله أو يخرج نخله النخل يخرج ولا يبلغ ما يخرج سنين ما عليه عجيب قضيه الدين قضيه تعد مشغله للرجل ايما مشغله فهو هم بالليل ومذله بالنهار كما يقال وحكمه بالغه والدين وردت فيه أحاديث ففي بعض ألفاظ البخاري من أخذ أموال الناس ونيته أن يقضي قضى الله عنه ومن أخذ أموال الناس ونيته أن يضيع ضيعه الله فمن أخذ أموال الناس فليحسن النية وليكن عنده الاستعداد أن يؤدي حقوق الناس فيؤدي الله عز وجل عنه هذه الحقوق ويهيئ له ويسهل عليه فيخرج ما عليه لهؤلاء الغرماء أما الغرماء فوردت فيهم وفي المدينين آداب فتقرأ في الصحيحين أحاديث كثيرة في آداب التعامل في الدين والله عز وجل قد قال في كتابه العزيز, العزيز وان كان ذو عسره فنذره الى ميسره المعسر هو الذي استدان واعسر عن التسديد وغلبته الاموال وضاقت عليه الارض بما رحبت ولم يجد سدادا ولا كفافا ولا وجد من يرفع عنه هذا الدين فجعل الله عز وجل هذا الصنف من صنوف الذين تدفع أو الصنوف الذين تدفع إليهم الزكاة فسماهم الغارمين وهم المدينين الذين عليهم الديون والقروض لا يجدون دفعها وأثقلوا بالديون فيجوز لك أن تدفع إليه الدين أن تدفع إليه الزكاة ليسدد دينا ما تقول شهدك يتعامل بالفلوس لا عليه الدين وإذا أعطيته فإنك سوف تعتقه من الدين فالدين كأنه نوع من الاستعباد للشخص ونوع من القيد والتقييد للحرية وهو مشغلة وعذاب للنفس والعياذ بالله فوجب على الإنسان أن يكون مستعدا لدفع ديون الناس. هذا جابر ترك اباه دينا عليه في ستين وسقا من وسوق التمر او من اوسق التمر كثير كثير ويقول بأن ما تركه ابوه من نخل نخل سنين ما يفيش لك الدين يعني ان الدين الذي عليه هو تمر ليهودي من يهود المدينه له دين على عبد الله بن حرام والد جابر كم له عليه شيء كثير من التمر ستون وسقا من التمر لو انتظر جابر تمر النخيل هذه هذه السنة والتي بعدها والتي بعدها إلى السنين ما يفيش ذك الدين فأي عرقلة هذه حصلت في حياته هذا شيء فيه حرج شديد على جابر. ينتظر ثمر نخله او ثمار نخله التي تصبح تمرا لسنين ولا تفي بدين ابيه فجاء الى النبي عليه الصلاه والسلام قال انما يخرج نخل ابي لو اخذته لمده سنين ما وفى الدين مخلص لك الدين فانطلق معي لكي لا يفحش علي الغرماء فانطلق معي من يترجى ومن يلتمس رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمس من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يحضر معه عند من؟ عند الغرماء من هم الغرماء؟ أصحاب الديون الذين لهم الديون على الناس يتسمون بالغرماء خشيت ان يفحشوا عليه ما معنى يفحش عليه يغلظ عليه القول يقولون له كلاما شديدا يجرحونه انت ليست عندك ذمه انت ليست كذا ليست فيك امانه انت لست كذا انت لست كذا ومن هنا نستفيد بان من كان له دين على اخيه فلينظره بقدر ما يمكن خاصه اذا وسع الله عليه فمن وسع الله عليه وجب ان يوسع على غريمه على الذي استدان منه فليوسع بقدر ما يمكن وعلى صاحبي او على الغريم او الغارم او الذي عليه دين ان لا يماطل في دفع الدين فقد قال عليه الصلاه والسلام مطلو الغني ظلم واذا استتبع احدكم فليتبع مطلو الغني ظلم هذا المضاف والمضاف إليه ما معناه مطل الغني ظلم فهل معناه أن مطل الفقير للغني في دفع الدين ظلم؟ هذا وجه مطل الغني مطل الفقير للغني ظلم هذا وجه في التفسير والوجه الثاني أن الغني هو الذي يماطل الفقير وأيهما اولى بالتقديم؟ الأول والثاني نشوف واشنطن معي معايا ولا ماشي معايا الاول ولا الثاني افكار مزيان لا لا الاول علاش لان كل كي من الذي من الذي يحصل منه التماطل الفقير او الغني وما ما هي الحاجه الى مماطله الفقير باي شيء يماطله المماطله كل الغني تي يأخذ منه الفلوس وتقول هذا كر عنده الفلوس أش دي... أش غيري ربي الفلوس ديالي أنا أخذ منه واحد القدر ديال المال وتقول هذاك شو شحال عنده الملاير ووشي ديال فاد المليون لزوجي اللي فيني أنا ما غيري ديالش في هذا وما تل الغني إذن شكله حصل منه المماطلة الفقير ولا الغني الفقير هذا أفضل وشرح وهناك الوجه الآخر الجائز وأورده الشرح لكن هذا أوله مطل الغني ظلم وإذا ستبع أحدكم فليتبع ما معنى إذا ستبع أحدكم فليتبع هي الحوالة عند الفقهاء تسمى الحوالة في كتب الفقه الحوالة دل عليها هذا النص ومعناها أن فلانا عليه دين لفلان عليه دين لفلان والثاني لهذا عليه دين فيحوله مفهوم انا تنسل أنا وحد سيد, سيد مال لا, لا, لا هذاك السيد كيسل واحد آخر, اخر انا محمد, محمد وهذاك احمد وهذاك عبد, عبد الله انا كنسل احمد فلوس احمد كيسل عبد الله فلوس احمد تيقول تيقول لي يا راه عندي تنسل را عبد الله واحد فلوس خذو من عنده تييحولني معاه هذه كتسمى الحواله ولي استتباع واذا استتبع احدكم فليتبع حولك على وحده اخر عنده عليه مال خذ فلوسك عند الثاني وهو بريء الذمه لانه هو عنده دين على الاخر فمن العدل انك تتبع لاخر تخليه هو لين عنده مال دياله هذه تسمى الحواله اذا انظار المعسر خلق كريم اذا اعسر الرجل خلق كريم ان تنظره وقد وردت أحاديث لعل المقام يأتي بها من صحيح مسلم فيها ألفاظ صريحة عجيبة في كتاب البيوع في انظار المعسر وما حكم به النبي عليه الصلاه والسلام على الأصحاب المال على المدينين وهكذا إذا جابر نكمل قصته يقول فانطلق معي لكي لا يفحش علي الغرماء لا ينبغي للإنسان أن يسبق لسانه بجرح أو بفحش أو بتهمة الرجل يريد أن يسدد لك ويذكرك بالدين ومن علامات المدين الإيجابية أن يقول يا فلان لك علي كذا أنا سأعطيك مالك يا فلان انظرني قليلا عندي بعض الظروف عندي بعض الأحوال يا فلان قريبا سوف يحضر مالك يا فلان تذكره بأنك ستدفع إليه المال هذا من حسن التصرف الذي قد يطمئن صاحب المال فصاحب المال له حق والادب واجب والادب واجب ولا يحل مال امرئ الا بطيب نفس واموال الناس من الادب وقد ورد لمن المعسر مكتوب انظره وسع على مسلم نفس حول بيدر امح او يوضع فيه فمعنى معنى هذا الكلام كما في ألفاظ الحديث التي اختزلها البخاري هنا البخاري روى رواية مجملة وفي رواية أخرى سوف يفصل وعند غيره من المحدثين المخرجين يذكرون الفاظا تساعدنا وتبين لنا تفاصيل وهي أن جابرا لما جاء وجد تمر محصول عنده في بيادره وأن هذا التمر لما نظر إليه لا يوفي الدين لأنه هو يقول إن تمر سنين ديال النخل لا يوفي اليهوديه حقه لا يوفي اليهوديه حقه فكيف بمحصول واحد فلما مر عليها النبي عليه الصلاه والسلام دعا صلى الله عليه وسلم ثم جلس عليه فقال انزعوا ما في البيضر فنزعوا من البيضر فما اخذوا من تمر إلا وفى حقوق أصحاب الحقوق وبقي لجابر مثل ما أعطى لاصحاب الحقوق هذه بركة نبوية ظاهرة في, خي... في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولقد ألح اليهودي في دينه فقال عليه الصلاة والسلام إن هذا حقه إن الحق حقه ولو كان يهوديا جاء يطلب حقه فيجب أن يوفى حقه كاملا غير منقوص فلما قال بعضهم يهودي كذا قال لا بل هذا حقه يجب أن لا ينظر إلى اختلاف الدين مع وجود الاستحقاق فالاستحقاق مقدم لما استدنت من يهودي أو نصراني أو مجوسي أو كائناً من كان وجب أن توفي الحقوق لأصحابها أياً كانوا لكن ذكر أو جاء في بعض الروايات أن اليهودية ما ألح وأحرج جابرا إلا بسبب اختلاف الدين وأنه أراد أن يهينه وأراد أن يحرجه وأراد أن يضيق عليه نظر لاختلاف الدين وإلا فإن الغرماء يكون عندهم خلق وسعه صدر فإنهم يمهلون اصحاب الديون لكن هذا لا يريد ان يمهل وانما يصر على قضاء دينه او استيفاء حقه وجاء في بعض الروايات ان اليهودية تعلل بان هذا مال ايتام انه ليس المال ماله بل هو مال أيتام وهو مسترعاً على هذا المال فوجب أن يرجع المال إلى الأيتام فتعلل بذلك قال ثم جلس عليه فدعا ببيدر ثم اخر ثم جلس عليه صلى الله عليه وسلم فقال انزعوا فأوفاهم الذي لهم وبقي مثل ما اعطاهم صلى الله عليه وسلم هذا حديث عبد الله حديث جابر بن عبد الله بن حرام الانصاري رضي الله عنهما الذي خرجه الامام البخاري في ابواب بركه الطعام